كتاب المحادثة والنصوص لصف الثاني عشر الوحدة الأولى السياحة في السفارة واحد استمع إلى الحوار الآتي وأعده تقديم طلب التأشيرة السلام عليكم وعليكم السلام أنا أريد أن أقدم معاملة التأشيرة لدخول بلدكم هل وصل إليك الفاكس حول التأشيرة؟ نعم، ومطلوب مني المراجعة إلى القنصلية أولاً، أنا سأراجع موقع نظام التأشيرات هل تأشيرتك مسجلة أم غير مسجلة فيه؟ أعطني الفاكس من فضلكم ها هنا، تفضل، وماذا يلزم غير ذلك؟ بعد مدة قصيرة تأشيرتك مسجلة في النظام. وهل معك جواز السفر وسجل السوابق وتقرير صحي وسجل النفوس الأسري وثلاث صور شمسية. وأيضا يلزمك تسديد الرسوم. نعم كل الأوراق موجودة ولكن بكم الرسوم وأين أدفعها؟ مجموع الرسوم مئتان وخمسون ليرة تركية. ولكن عليك أن تذهب إلى مكتب مختص بها لملء الاستمارة الإلكترونية. ودفع الرسوم هناك شكرا جزيلا بعد ربع ساعة أيهان في المكتب السلام عليكم هل أنتم مختصون بمعاملات التأشيرات للمملكة العربية السعودية؟ وعليكم السلام أهلا وسهلا نعم نحن مختصون بها تفضل واسترح هل تشرب شيئا ما؟ الشاي من فضلك؟ هل تأشيرتك مسجلة في النظام؟ نعم ووجهني موظف القنصلية إليكم لتكملة المعاملة هنا. إذن، أولاً علي أن أملأ الاستمارة الإلكترونية، ثم سأدفع الرسوم من حسابي إلكترونياً، وغداً نسلم جوازك وفيه التأشير بمشيئة الله. شكراً، وهذه أجرتك. نلتقي غداً إن شاء الله. إلى اللقاء، مع السلامة.